فأوقض لي همانه على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع على إلهي مستوى كأقولنا من الجبروت الذي كان فيه وهو يعني الطغوة الأكبر المروض الأعظم فرعو هذه الأمة في شيء من لها فهو الكفاء وهو من هو في التغيان والكفر وهو من هو في العتوب لذلك قال فأوخذ لي هماما على الطين فاجعل لي صالحا لعلي أبلو لعلي أطلب إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين بيان ما فيها من هذا باب وكأنه قال كيف اتخذت إلهام غيري وهو الذي قال له ذلك عندما بيّن له البرهيم والأدلة على رسلته ونبوته قال انتخذت اله غيري اجعلنك من المجونين قال لا اجعلك من المجونين ف قال الله وصفا هي واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وطبعا لابد أن تعلموا يقينا بأن الاستكبار والتكبر والتغيان والظلم ليس له سبيل ولا يمكن أن يقال بأنه بالتكبر والتجبر قد يمكن أن يكون بحق لا ليس بحق بحالة الأحوال الكبر نفسه داء عضاني نعم والكبر أصله العجب ثم بعد ذلك هضم وبخص الحقوق ثم الانتقام من, من أهل الصلاح لأنهم يرون أن أهل الصلاح ينازعونهم في في المكان التي يتبوؤونها ويلدونها فقال الله جلاله واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون إذن العتو والطغيان تمادك استدراجا من الرحمن سبحانه وجل فعلا لما استبعدوا الرجوع إلى ربهم جل فعلا كل من استيقن أنه سيمسل أمام الله وسيسأل وأن الله سيحاسب على ذلك فإنه لابد أن يتراجع لحظة ولابد أن يقف وقفة ويعلم أنه لابد أن يعد للسؤال جوابا هذا الذي يجعله ينقبض ينقبض بعض الشيء ولا ينبسط في التغيان والكفر لكن هؤلاء عندما استبعدوا الرجوع ويجعلوا سخروا من القول بأنكم ستمثلون بين هذا الله جل في علاه وجب عليكم العمل لهذا اليوم وجب عليكم إعداد الجواب لهذا السؤال فإنهم هذا يوقفهم بعض الشيء عن الطغيان وعن, وعن الكفر والعطوب لكن لما قد عم الله عليهم ذلك وعلى الران القلب وكانت على على القلوب الأقفال لم يصل أحد منهم بحال من أحوال الى. إلى بل ازداد تغيانهم وعطبهم وازداد كفرهم لذلك الله جل في علاه هلاكا ليس بعده هلاك قال الله تعالى واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون والله جل في علاه في, في, في مواضع شتى من كتابه سبحانه جل في يجزم بالرجوع وهو يقول كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وأيضا قد قال الله جل شعلا دعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى رب لتبعثن ثم نعرفون لما كنتم تعملون وما من أحد إلا وسيكلم الله جل شعلا ليس بينه وبينه تبجمان فيقول عبدي ألم تعلم ويقرره ألم تعلم بكذا وكذا وهو يقر بالذنوب فينظر أي منه فلا يجد ما قدم وينظر أشأ منه فلا يجد إلا النار في يقول فيظن أنه قد هلك فيقول الله جلس على عبدي ستفتوى عليك في الدنيا وأنا أغفره لك في الآخر لكن هنا لا مناجات معهد الكفر ويناد فيهم في عرصات يوم القيامة من كان يعمد أحدا فليتبعه وطلق بطلات من الكتاب فيأتيهم الله جل فعلها فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عيسى وينسبوه ولدا لله جل فعلها حاشا لله واليهود يقولون ننتظر ربنا عزيرا وينسبوه ولدا لله جل فعلها ويقول الله كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ويتسقطون في النار جميعا تباعا قال الله تعالى واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وهذا وهذا نص الغاء الغالب يعني لا مفهوم له وظنوا زعموا خالصا او تخمينا وظنوا انه الينا لا يرجعوا فاخذناه وجنوده فذبناهم في اليم انظر هناك كان كان الاغراقين علتان كان الاغراقين علتان كانت اغراقين هي ان مستبعد الرجوع الى الله جل وعلا اللعنه الاولى الطغيان اللعنه الاولى الطغيان واللعنه استبعدوا الرجوع الى الرحمن جل في علا وكلاهما يتلازم لانهم عندما يستبعدون المصولة من هذا الجبار يزداد عتوهم وطغيانهم وقد كان فأغرقهم الله جل في علا وأسامهم سوء, سوء العذاب واستكبروا جنوده في الأرض مغير الحق وظنوا أنهم إلى لا يرجعون فأخذناه وجنودهم فلمزناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وهذه كانت آية عظيمة جدا من الآيات الكبار عندما وقف موسى عليه السلام ومعه وأصحابه وخلفهم فرعون وجنوده فقالوا إنا لمدركون قام موسى فقال كلا إن معي ربي سيدي ان إن معي ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فمن فارق فكان كل فزنة التوزير العظيم فكانت آية عظيمة بعدما مر بلو إسرائيل ومر موسى عليه السلام أراد أن نضرب البحر فقال الله جل فعلها أذا ليس عملك وأترك البحر رهوة نعم لما الله جاء أخذ إنهم جندم, جندم مغرقون فكانت آية من الآيات العظيمة التي أبهرت وتناخلتها أبنوا إسرائيل كيف أن الله جلس على أنجاهم وأغرق في العونة ومن معه لذلك قال فنظر كيف كان عن الظالم الظالمين والمقصود بالظالمين هنا الكافرين هم الذين ظلموا الظلم الأكبر وكفروا بالله رب العالمين لا سيما أن فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى وما أحد لا على ذلك ولا رجع وقال, وقال لموسى لأن اتخذت إلها من غيري لأجعل أنك من المسجنين نعوذ بالله أن نأخذ ذلك قال الله تعالى واجعلنهم أئمتا يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ولعنهم في الدنيا أئمة قادة في الكفر قادة في الكفر فأولئك قادة في الكفر معناها أنه يتحمل وزن كل من يأتي بعده ويتعامل بمعاملته يعني معناها أن كل من يأتي بعده ينزل منزلته في هذا بل يكون في حصيلته في ميزانه ولذلك ما من, ما من نفس تقتل في الدنيا إلا وابن آدم الأكبر له, له نصيب وحظ اوفر في صحيفته منها لأن الدل على الخير كفاعلي والدل على الشر أيضا كفاعلي ولعنهم يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصروا ومن أئمة الضلال الذين أدعون النار هؤلاء المنافقون هم من أئمة الضلالة أيضا الذين يدعون إلى النار وأئمة البدع العكاة فهؤلاء أيضا لا يأخذون الجنة بل يعرضون على النار معا. قالوا أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المخبوحين فهم طردون من رحمة الله جل وعلا وأيضا قال الله تعالى وجعناهم أئمة يدعون علي النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المخبوحين في قولي وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وهذه في الثلالة أن الله جعل أجعل السخط عليهم واللعنة عليهم واجرهم المنبوذين واراض المكاتع عند عند الناس فلم يجدوا مكانا لهم ادفعناهم في هذه الدنيا رهنا ويوم القيامه هم من المقبوحين ويوم القيامة هم من المقبوحين هم من المبعدين المبعدين هم من الذين قبح الله فعلهم وقبحهم الله جل وعلا ففيهم التوضيخ والتقريع وأيضا فيها العذاب الأليم قال ويوم القيامة هم من المخبوحين قال الله تعالى وقد موسى الكتابة من بعد ما أهلكنا القولنا الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعدهم يتذكرون والاخر ادينا موسى الكتاب هو التوراه والاخر ادينا موسى الكتاب بعد ما اهلكنا القرون الاولى القرون الاولى ذلك نوح وعاد وثمود فجعل بني إسرائيل جعلهم وجعل في ملوك وجعلهم انبياء وفضلهم على العالمين لكنهم جحدوا بالايات بايات لا يكفرون ولقد أتينا الكتاب بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهي فيها بصائر للناس وهدن يعني بصيرة في الكتاب والهدى في الكتاب والنعمة في الكتاب والفهم في الكتاب وهذه أيضا فيها دلال الله حديثنا عن الله خاطبنا بمنع ردنا على الأشعار على لوازم كلام الأشعار بصائر للناس وهدن ورحمة لهم يتذكرون وَلَا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وهذه الآيات وهذه الكتب والرسل أصلا الله رحمة للعالمين فمن شاء فليؤمنه من شاء فليكفر وَالهداء ذلك لله جل في عُلا هدى ورحمة لعلهم يتذكرون الأخرة لعلهم يتذكرون ببناء الله عليهم لعلهم يتذكرون بأن الذي جاءهم من قبل الله جل في عُلا لا يوزهمهم مالا ولا طعاما ولا شرابا ولا وجاهة وقال سيد يصير سيدا يعني ان فتحتم الدنيا وآت لهم, لهم الرسول بكل ما يكون فيه هداية لكنهم جحدوا بآيات الله وعصوا رسله وذلك يقول الله جل على وقال قد أتينا الكتابة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى والقرون الأولى الإسراء القرآن الأولى بقوم نوح وقوم عاد وثمود ومن جاء بعدهم وأيضا فيها, فيها من أهل الكفر والتصلب في هذا الباب ليعتبروا فإن النظر إلى السابقين والنظر إلى مبتولي قبله في عبرة وقال بعض الحكماء ابدأ من حيث لا أن تبدأ من حيث انتهى ولقد أتينا موسى الكتاب وهذه نعمة على موسى عليه السلام ونعمة على البشر لأن الله يجعل الكتاب الذي فيه هداية ولقد موسى الكتاب بعدما هلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وهذه أيضا تؤتبين لك الله تعالى لا يقيم العذابة ولا العقابة على من لم, تبلغ من لم تبلغه الدعوة وما كنت ان نزلت انخطاب له وما كنت بجانب الغربي قضاينا ابن موسى الامر وما كنت من الشهودين قال الله تعالى وما كنت من جانب غربي إذ خضينا نموسى الأمر وما كنت من الشهدين كنت بجانب الغربي أنت كنت غفل عن ذلك ونحن علمناك إيان وهذه نعمة من العامة التي لابد أن تشكر ربك عليها وليعلم القوم أجمعون وليعلم هؤلاء الكفار بأنك لم تأتي بشيء من يدات نفسك الكل واحد من السماء وهم يستيقنون بأن النبي لا يعفل وكيف يصل أهم فأعف هذه الأخبار فلكن الله قدمه عليهم جميعا بالصبر على ما هو فيه من أذى ومكن لهم ما كنت بجانب ربي إذ خذينا نموك الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن انشأنا القرون فتطاول عليهم العمر ولكن إن شاءنا قلونا فتطاول عليهم العمر أما قلت في أهل مدينا ولكن إن شاءنا خلقنا أمما من بعد موسى بما ينقلنا موسى خلقنا أمما فتطاول عليهم العمر أي طال إمهالهم فنفسه وعهد الله دل فعله ودائما الإنسان إذا لم يعلم بالرقيب يتمادى فنفسه وعهد الله دل وعلا وطرق أمره وهذا دل عنه قد عهد لموسى وقومه عهود في أمر محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عمرهم بالإيمان بمحمد قال الله جلال شعلا لما جمع الأولين وآخرين من المسارين وإذا الله ومتاقوا نبينا من لما أتاتكم من كتابه وحكمه ثم جاءت رسوله مصدقه لما أخذتكم من نبيه ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك من إيصره قالوا أقررنا فهم أخذ العهد على قوم موسى في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فأمروا بالإيمان به فقد أمروا بالإيمان محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أخذ الله وتقدمين ما تتكب الكتاب وحكم ثم جاء المنصر المصبق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرنه قال أقرأت من على ذلك قصري قال أقرأ تساوي يا اهل مدين لما طلع يوم العهد استدراج من الله ذل شعلاء وكانت, وكان وكانت القلوب قد امتلأت جحودا تناهى قال, قال هو هو يعني هو المكتوب في التورات هو صفات هذا نعم هو قال وماذا بقى؟ ماذا بقى قال قارع ادواته لعون دين قال الله تعالى وما كنت تساويا يعني مقيما وما كنت تساويا في اهل مدين وما كنت مقيما في اهل مدينه فتعلم قبل موسى وشعيب ونسيج فذلت ذلك على ان مكه يعني انت ما كنت موجوده في عصرين ولا في اهل مد حتى يعني تعلم ذلك كيف علمت من أين علمت من اين حقا علمت هذا الا من الوحي من وحي السماء وهذا أيضا من ايات وบراهين الدلالات على نبوه النبي محمد الله عليه وما كنت ساكن في اهل مدينه ولكننا كنا مرسلين وهذا ايضا فيها ان ان اخاب مرهون ببلوغ الرساله فلا كنا ولكن كنا مرسلين وابن قريه الا خال فيها ندير ولكن كنا مرسلين ارسلناك الى مكه واخبرناك بخبر كل من دنا وسبقك يعلم جميعا أن هذه التفاصيل لا يعلمها حتى اهل حتى اهل لا يعلم أحد الا الله جل, جل في اولى فأرسله الله جلال شعلا إلى أهل مكة وهذه مسألة من أهلان قال وما كنت سوايا في أهل مدينة تكلوا عليهم آياتنا ولكن ما كنا مسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا عندما نادى موسى عليه السلام ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم النذير من قبلك وعلى ما ولكن رحمة من ربك يعني أنك لم تشاهد قصص الأنبياء ولكن أحينا إليك قصص الأنبياء فعليك أيضا أن تعتبر بناء إبراه قال الله تعالى وما قدم جالب الطور انزلنا اكثر رحمتنا من ربك لتنذر قوما هذه رحمه الان لتنذر قوما ما اتاهم النذير من قبلك ان انهم يتذكرون يعني رحمة الله تبارك وتعالى انه ارسل هؤلاء الذين تصير مرسالا ونزلوا رسول ارسل غير معينا ومصددا ومنضدا ومنصرا ومعينا ومصدا وموفق مصددا وموفقا نعم وما كنت مثال بالطول ندينا هذه الرحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم النذير من قبلك لعدهم يتذكرون في قولي من نذير من قبلك أعلم تبلغهم الرسال وهذا أوجب إشكالا عظيما في هذا الباب فالكيف الإشكال ما هو؟ وأيضا الإجابة عن الإشكال ما هي؟ الثاني مرة الثانية الآيات يقول الله جلال شؤالات وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولاك... عندما قالوا إذ نادى ربك موسى أنئت القوم الظالمين و... و... قال الله يا موسى إني أنا ربك فأخلع عليك إنك منادى المقدس طوال قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولك رحمة من ربك تتولى رقم 100 من يد من قبلك الان يتذكر يتذكر في هنا قال لهم يتذكرون يعني شكال نفسي ك... نفسي نفسي نفسي لا لا لا ليس دا... دق النظر الدكتور تامر بل موسى كان عند الطور وهو قال... قال أنت ما كنت بجانب الطور نعم ممتاز سلف ممتاز قال وما أتاهم النديج من خبيض أن الله لا يعرض بإله من أدت إلى الحنجة ما جاء من القضل به النبوة بني الصيد ممتاز سلف لكن ما زالت الإجابة نقصة أريده إتمام الإجابة ممتازة أستاذة الهندسة طيب ماشي جيد ما زلت أبحث عن كامل الإجابة أوجب إشكال إجابته سهلة يسيرة إن شاء الله لكن ما الإشكال ما الاشكال ما اتاهم النذير من قبلك قلنا هذا نعم هذا فيه الاشكال الى الان ما جاء الاشكال وطبع هنا اتجه سلفي بعد ما اتى الشاهد ذاب الى واجد دلالة في امر اخر وهو صحيح لكن ليس هذا المرض ممتاز ممتاز ممتاز, ممتاز الثلاث المسألة, المسألة نريد أن أتكلم عنها هنا هي هذه المسألة ما حب أهل الفترة قالوا أهل الفترة في الجنة هم يقولون يسعمون والحق أن نقول بأن بالنسبة للأوقات في هذه الزمنات لم يأتيهم نذير إذن جميعا كانوا أهل فترة يبقى كيف قال أبو النبي في النار أمو النبي في النار هذا الإشكال لأن, لأن الله جال في علاءه قال لتنذر قاما ما أتاهم من نذير من قبلك لهم يتدون فإن كانوا لم يأتيهم النذير لم يأتيهم الرسول إذن هم هم في حل ما فاروق كيف اكون ابن نبي في النار وكيف تكون من نبي في النار وكما قلنا بان الله قال لتنزل قوم ما اتى من ندير من قبلك الاجابه على ذلك كثير نقول نعم الحق بأن النظار لم تاتيهم لم ياتيهم النذير لم ياتيهم النذير لكن يعلمون يقينًا بمقام به مقام الفقيه الا هو هند لعلهم ان هو قال لتنظر قوم ما اتوا من نذير من قبلك الا علموا يتدون فتنظر قوم ما اتوا من نذير من قبلك قلنا اذا او نبي في اهل الفطره هم نبي في اهل الفطره جاد للنبي في الفترة حيث هم في الجنة أو يحسمون في الأخيرة على مقال العالماء وسأساعد تفسيره نقول لا أهل مكة, أهل مكة يقسمون إلى صنفين أهل مكة يقسمون إلى صنفين الصنف الأول صنف أساسهم الرسالة ولا يشتغط وجود الرسول هؤلاء في النار والدلاله انهم اداتهم الرساله ما قاله ولقد نوفر وغير مما تنصر من من تعبد من وحد الله جل وعلا اتتهم رساله اتتهم رساله والكلام لايشب النظر كده المرسل او او او او النزار نعم فاتاتم رساله وليت الاصل في اقامه الحجه بوجود الشخص بل بوجود الحجه والدل ذلك ما قلنا زيد مشدان لما قاطع عائشه ليس ليس له يعني حظ ورصيف من كان يفعل قال لا انه لم يقل يوما رب في دي خطيئتي وامدي و ايضا لما دخل النبي الكعبه وجدوا مستقسموا بالازلام قال كذب الله ولقد علم أنه لم يستقسم قط وانا وابو نبيهم من جاءتهم الرساله وام النبي من جاءتها من وإذا قلت كيف فصلت بذلك وقلت أساتهم الرسالة قلنا الله بينا ذلك والنبي في السنة بينا ذلك عندما قال تعالى إن أبي أباك في النار طب بينا ذلك إن أبي في النار وأيضا قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي فاستأذنت أن أزورها فأذن لي وما كان البي رضي أمنه أن يستخل المشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما أنهم, أنهم, أنهم أصحاب الجحيم وما كانت التغفار إبراهيم العبي إلا عن موعدة وعدها وعدها إياه فلما تبعين له أنه عدوه لله تبرأ منه فهم قد وصلتهم دعوة عليه السلام ودعوة عيسى عليه السلام وإلا ورقة منهم فركاب التنصر فقد وصلت الاشكال هنا في هذا الباب وسياتي الكلام توسعة على حكم اهل الفقه الفوائد أدال على الخير كفاعله وعكسه لا عذبة إلا بعد إقامة الحجة الاخبار بالغيب من علامات النبوه وفيها شرط